أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو دنيا فاني باقيه لا إله إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو Dünya fâhi bâti bu La ilahe illallah. Erenler meclisinde Deste sarı gülidim Açıldı ele geldim Soldu içen أنت الهادي أنت الحمد ليس الهادي إلا هو دنيا فاني باكِه لا إله إلا هو أنت الهادي أنت الحمد ليس الهادي إلا هو. Dünya fani fakihu La ilahe illahu İşit Yunus'u işit Hüşkine deli oldu Erenler manisine Daldı isenler أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي الا الله الدنيا فاني باقيه لا إله الا الله انت الهادي أنت الهادي ليس الهادي الا الله دنيا فاني باقيه لا إله إلا هم أنت الهادي أنت الفق ليس الهادي إلا هم دنيا فان باكه لا إله إلا هم أنت الحدي أنت الحق ليس الهادي إلا هم دنيا فان باقيه لا